من الشيطان الرجيم في الله الرحمن الرحيم ونوحا إذ لا دا من قبل فتجدنا له فنسجيناه وأهل وَأَنْتَ وَعْصَى لَنَا إِلَّا إِنَّ قُمْ لِنُشِرَّ صَرَفَ إِذْ فَشَ I mm -hmm. أهلا الله صنعت لجوص لكم to eat. ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكن Shabbat shalom اسْمَعِ لَائِدَرِ سَوْذَنِتْ قُلْ لِي نَصْفِرِنَا وَآثَرْنَا مَا هُوَ رَسْمُ No, no, no. Sudah kahat, sudah kahat kami pun sudah wakti, Don't call me more